فقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعَ إلَيْهِ سَبِيلَةٌ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَلَى الْعَالَمينَ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 أعد أن فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفة حفرة من النار، فأم قلكم منها؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجْهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ففي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن الممكن وتؤمنون بالله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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائمة يتدون آيات الله آناء الليل وهم يسعدون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 وَدُو مَا عَلِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَرْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمُ أَكْبَرٌ قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ لَأَيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَانْتُمُ الَّذِينَ تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ومأواهم النار وبيس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله عده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وَأَعْصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَى كُم مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَأَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَقَدْعَفَ الله عَنْهُم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض أَوْ كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 ثمّ توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يضلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قد من الله على المؤمنين إلَّا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّعَ لَهُمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيَهُمْ وَيُزَكِّيَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِظَلَالٍ مُبِينٍ